الله الرحمن الرحيم الشريط الخامس من كتاب المنتخب من غريب كلام العرب لأبي الحسن علي بن الحسن الهنائي المعروف بقراع النمل والياسوب كل بياض يكون على قصبة الأنف ثم ينقطع قبل أن يساوي أعلى المنخرين وإن ارتفع أيضا على قصبة الأنف وعرض حتى يبلغ أسفل الخليقاء فهو يعسوب ما لم يبلغ العينين واللمزة كل بياض في في الجحفلة السفلة وإذا خالف الناصية بياض فهو أسعف ما دام فيها شيء من الألوان يخالف البياض فإذا خلصت الناصية بيضاء كلها فهو أصبغ بين الصبغ فإذا انحذر البياض إلى منبت الناصية وما حولها من القونس فهو المعمم والتحجيل والتحجيل كل بياض يكون في القوائم وكل قائمة فيها بياض ممسكة وكل قائمة ليس فيها بياض فهي مطلقة وإن كان برجل واحدة فهو أرجل وإن كان بيد ورجل من خلاف فهو مشكول وإن كان بإحدى يديه فهو أعصم وأقل وضح القوائم الخاتم وهي الشعيرات فإذا جاوز ذلك حتى يكون البياض واضحا فهو إنعال ما دام في مؤخر رسوغه فما يلي الحافر فإذا جاوز الأرساغ أو بعضها فهو تخديم مأخوذ من الخدمة وهي الحلقة وإذا بيضت الثنة كلها ولم يتصل بالتحجيل فهو أصبغ وإذا ارتفع البياض إلى الجبري ما لم يبلغ الكعبين والعرقوبين فهو مسرول فإذا خرج من الزراعين والساقين فهو أخرج وكل بياض في التحجيل مستطال فهو تسريح وإذا كان البياض في عرض الذنب فهو أشعل فإذا كان في قمعه الذنب فهو أصبغ فإذا بلغ البطن فهو أنبط فإذا ظهر فهو أبلق والأبلق الأدرع الذي ظهر البياض في جسده وخلص رأسه وعنقه من البياض وإذا كان البياض في هامته دون عنقه فهو أيضا أدرع فإذا بيض الزنب كله فهو مطرف والأبلق المولع الذي في بياض بلقه استطالة وتفرق والأبيض المطرف الذي يبيض رأسه وذنبه او يحمران او يسودان وسائر جسده يخالف ذلك ويقال شاة ذراء وهي الرقشاء الأذنين وسائرها أسود والذرعة البياض حيثما كان والربداء السوداء المنطقة الموسومة موضع النطاق بحمرة والحلساء بين السواد والحمرة لون بطنها كلون ظهرها والصداء السوداء المشربة حمرة والدهساء أقل منها حمرة والنبطاء البيضاء الجنبي والوشحاء الموشحة ببياض والغرباء البيضاء العينين والعشواء التي تغشى وجهها كله ببياض والعصماء البيضاء اليدين والأدم من الضباء بيض تعلوهن جدد فيهن غبرة والأرآم الخالصة البياض والأدم تسكن الجبال والأرآم تسكن الرمال وكل على لون مسكنه والعفر التي تسكن القفافة وصلابة الأرض وهي حمر ويقال العفر التي على لون العفر وهو التراب والأعصم من الضباء والوعول الذي في ذراعيه بياض ويقال حمار اخطب فيه خضرة والأحقب الأبيض موضع الحقب والخاضب من النعام الذي أكل الربيع احمر ذنبوه باب المشي والعدو والتنحي والإعياء والذهاب في الأرض والتحرك الذئالان من المشي الخفيف وبه سمي الذئب ذؤاله وقد زال يزأر والدالان بغير اعجاب الذي كانه يبغي في مشيته من النشاط وقد دأل يدأل دألانا والنألان مشي الذي كانه ينهض براسه اذا مشى يحركه الى فوق كانه يعدو وعليه حمل ينهض به والاحصاف والاحصاف ان يعدو الرجل عدوا فيه تقارب اخذه من المشي المحصف والاحصاب ان يثير الحصباء في عدوه والكردحة والكمترة من عدو القصير المتقارب الخطى المجتهد في عدوه والهوزلة ان يضطرب في عدوه ومنه قيل للسقاء إذا تمخض قد هوزل هوزلة والترهوك مشي الذي كأنه يموج في مشيته وقد ترهوك والأون الرويد من المشي والسير وقد أنت أؤون أون مثل قلت أقول قولا والضكضكة سرعة المشي والدلح مشي الرجل بحمله وقد اثقله والقطو تقارب الخطو من النشاط كمشي القطى وقد قطى يقطو وهو رجل قطوان والإرزاف الإسراع وكذلك القبض وهو رجل قبيض بين القباضة إذا كان سريعا أو شديدا والبحظلة أن يقفز الرجل قفزان اليربوع والفأرة وقد بحظل بحظلة والأتلان أن يقارب خطوه في غضب وقد أتل يأتل وكذلك الأتنان وقد أتن يأتين والقديان والزميان الإسراع وقد قضى يقضي وذم يذمي وكذلك التقدي والضيكان والحيكان ان يحرك منكبيه وجسده حين يمشي مع كثرة لحم والظفر والأفر العدو وقد ضفر وأفر والحدك ان يقارب المشي ويسرع, ويسرع رفع الرجل ووضعها والزوزأة أن ينصب ظهره ويسرع ويقارب الخط وقد زوزا يزوزي والحصاص شدة العدو ويقال مر وله حصاص ويقال امتل يعد وأضر وانكدر وعبد وانصلت وانسدر كل هذا إذا أسرع بعض الاسراع ويقال كم يكمأ إذا حفي وعليه نعل والوقع الذي يشتكي رجليه من الحجارة والنجاشة سرعة المشي يقال مرة ينجش نجشا والالتباط السرعة في العدو والضبر عدو مع وثب ويقال إذ لو ليت ذليلاء وتذعلبت تذعلبا وهو التبختر والتهادي المشي الضعيف والكتف المشي الرويد وقولهم مشت فكتفت أي حركت كتفيها والهميم الدبيب والهدج المشي الرويد وقد هدج يهدج وقد يكون سرعة مع ضعف والوسف والمطابقة المشي في القيد والدليف الرويد ويقال عشز الرجل يعشز عشزانا وقزل لا يقزل قزلا وهو مشيه المقطوع الرجل وهو رجل اقزل ويقال القزل اسوء العرج واللبط والكلفه عبه الاقزل ويقال هو المقعد والدهمجت مشي الكبير كانه في قيد والخندفه والنعسله أن يمشي مفاجًا ويقلب قدميه كأنه يغرف بهما وهو من التبختر ويقال أزح أزوحا تخلف في المشي والقميسل القبيح المشيه والعميسل الذي يطيل ثيابة ويقال بدحت المرأة وتبدحت وهو حسن مشيتها ويقال تهالكت في مشيتها تهالكا تساقطت وتقتلت تقتلا مثله ويقال قرصعت قرصعة وهي مشية قبيحة وتهزعت تهز عن اضطربت ويقال مسعت متعا وهي مشية قبيحة والتبجس التبختر وكذلك التخطل والتخاجي والتغييف ويقال ما سميس وراس ريس تبختر في مشيته والتبهدس التبختر والقدمية التبختر والهربذا التبختر نحو مشى الهرابذة وهم عظماء المجوس واحدهم هربذ ويقال هيشر في مشيتي وحاك حيكانا إذا اختال وتبختر ويقال مطر الرجل في الأرض مطورا وقطر قطورا وعرق عروقا وخشف يخشف خشوفا وجمز جمزا إذا ذهب فيها والحصحصة الذهاب في الأرض ويقال عدا حتى أفج وأفسجى وأفشى وباخ إذا أعيا وقبع قبوعا انبهر وأنهج إذا وقع عليه النفس من البهر وانهجت الدابة إنهاجا إذا سرت عليها حتى تصير كذلك فإذا انقطع من الإعياء حتى لا يقدر على التحرك قيل بلحة. فإذا أضمره الإعياء والكلال قيل طلح يطلح طلحا وكل معي فهو لاغب وقد لغب يلغب والأين الإعياء وقد يئين ويقال قبن يقبن قبونا إذا ذهب في الأرض ونسغ في الأرض وعدس وحدس ومصع وامتصع مثله وقد قيل مصع لبن الناقة إذا ذهب وأفاجأ فاجة وكشح القوم عن الماء ذهبوا عنه ويقال إربس الرجل اربساسا ذهب وأصعد إصعادا حيثما توجه وزأزأت زأزأة فأنا مزأزئ عدوت ويقال أزحف الرجل إزحافا فهو مزحف أعيا والزحوف من الإبل التي تجر رجليها إذا مشت ويقال بدد الرجل تبديدا أعيا وكل وحوقل حوقلة مثله مع تقارب خطو ويقال زحك فهو زاحك أعيا والفن العناء فننته أفنه فنا عنيته ويقال تفرق القوم شذر مدر وشغر بغر وأخول اخول وايادي سبى وشعارير وشعاليل بقر دحمة إذا تفرقوا في كل وجه والشعاع المتفرق ويقال تمايط تمايطا تفرقوا وتحشحش تحركوا ويقال أثلة وله أصيص وبصيص وكصيص أي تحرك والتواء من الجهل ويقال اعتنزت اعتنازا تنحيت ناحية ويقال اعلي عن الوسادة وعالي عنها أي تنحى عنها وتصعصعوا تفرق وتحزحزوا وبزعر وبزقر وفرنقع تفرق والتصوع التفرق ويقال نجنجت الرجل نجنجة حركته والجحيش والحريد المتنحي ويقال اربتت امر القوم اربتاتا تفرق ونقض الشيء نقضا تحرك والتململ والتدور والمذل كله التقلب ظهرا لبطن ويقال باز يبيز بيزا وبيوزا تنحى وزحل وزحك إذا تنحى عن الأمر حسنا كان أو قبيحا ويقال ذهبت ابله السميها مثل الخليطة إذا, تفرق إذا تفرقوا في كل وجه ويقال فلان غساء ما يتطمش أي ما يتحرك ولا ينبعث والتعمج والتبعصص والتعكذ والتوكذ والتحوز كله التلوي ويقال ارجد ارجادا اذا اوعد والاثكل والزمع الرعده ويقال اهرع اهراعا ارعد من غضب أو حمى ويقال معد في الأرض اذا ذهب فيها ويقال نسم نحو القوم اذا انطلق نحوهم ويقال أين منسمك؟ سمك أي, أي وجهك الذي تريد والمصمعد المنطلق وقد صمعد صمعدادا إذا انطلق والمزلعب مثله والمجلعب المنطلق والمضجع ضده والمجر الذاهب الزاهب ويقال, ويقال محص في الأرض ومصح فيها إذا ذهب فيها ومحص الله ذنوبه أذهبها ومرق في الأرض ومرق ومزق إذا ذهب فيها ويقال اسحمفر فهو مسحمفر واصعنفر فهو مسعنفر مثله والهطلسة الذهاب في الأرض ويقال الناقة تعد المرط والوكر والولق والجمز وهو سير سريع والاجلواد والاخرواط سرعة السير والتشنيع التشمير يقال شنعت الناقة إذا أسرعت وكذلك الإرصاف والسدو ركوب الرأس في السير وكذلك الاندلاف ومنه قيل ناقة دلاف سريعة والتجليح السير الشديد والإحواذ مثله والطر والألب والزوح والطمل والزاو والزاي والتقتقة والكدس والتهويد والبزبدة سير عنيف والرهو خفيف والحوذ سير شديد وكذلك السن والمهاوات والملق كله سير شديد والإسآذ أن تسير الإبل الليل مع النهار والالتباط أشد الحضر والأل والأج السرعة ويقال مرة يهزع ويمزع ويمصع إذا أسرع والنبل والقبض سير شديد والعقبة الزموخ البعيدة والمواعثة الإقدام في السير والفن والنص السير الشديد وكذلك النجر ويقال خرجت أنقث وأنتقث أي أسرع والتهويد سير رفيق ومنه قولهم ما له عندي هوادة أي لين والملخ والملق سير رويد والحوز والحيز والدلو السير الرويد وكذلك الزميل والبس والبشك والخبز السير الشديد والضرب والدفيف والحوز سير اللين والتنساس السير الشديد والأذابي والأساهي والأساهيج والأساهيك ضروب مختلفة من السير والتبغيل مشي فيه اختلاط بين الهملجة والعنق والثبت العنق والإخفاد فوق الخبر والتأويب أن تسير النهار وتنزل الليل والمواضخة أن تسير مثل سير صاحبك وليس بالشديد وكذلك هو في الاستقاء يقال منه ضخت له أي استقيت له شيئا قليلا واسم ذلك الشيء الذي يستقى الوضوخ وكذلك المواغدة وقد تكون المواغدة للناقة الواحدة لأن إحدى يديها تواغد الأخرى وكذلك المواهقة والهرجلة الاختلاف في المشي وقد هرجلت الناقة والهيس السير أي ضرب كان والارقداد والارمداد والانجذاب والإغذاذ سرعة السير والعنق من السير اللين، فإذا ارتفع البعير عن العنق فهو التزيد فإذا ارتفع عن ذلك فهو الزميل والزفيف فإذا دارك المشي وفيه قرمطة فهو الحفد وقد حفد يحفد فإذا ارتفع عن ذلك فتلك الدأدأة وقد دأدأ يدأدئ فإذا ارتفع عن ذلك فضرب بقوائمها كلها قيل مر يرتبع ارتباعا والاسم الربعة فإذا ضرب بقوائمه كلها فتلك اللبطة ومر يلتبط فإذا لم يدع جهدا قيل تشغر تشغرا والإدرنفاق السير السريع والنصب أن يسير القوم يومهم كله وقد نصبوا والملع والزليج والزلجان السير الشديد والهزة في السير أن يهتز الموكب والوخدان أن يرمي البعير بقوائمه كمشي النعام والتخويد ان يهتز كانه يضطرب والتوهس مشي المثقل في الأرض والرسيم دون الزميل والنعب والعسج والوسيج كله من السير الحثيث ويقال مر يتغيف ويمتل وهو سير سريع والملع والوقت سرعة السير وكذلك التخويد والارقال والإجزام وإذا مشى الفرس فأبنى مشيه العنق ومن العنق التكدس والتقدي والعسلان والتدفق والهرولة فإذا رفع اليدين ليس برفع هملجة ولا هرولة فذلك العنق والتأبض انقباض الرجلين فإذا جاوز حافر رجليه موضع حافر يديه فهو أقدر وهو أفسح الخيل عنقا فإذا طبق ووقع حافر رجليه موضع حافر يديه فهو أحق فإذا قصر حافر رجليه عن موضع حافر يديه فهو شئيت فأما التكدس فأن يتبع مؤخره مقدمه كأن فيه تنكيسا وأما التقدي فاستعانته بعنقه في مشيه لرفع يديه وانقباض رجليه شبه الخبب فإذا اضطرم في تلك الحال فخفق برأسه واضطرد متنه فهو العسلان والتدفق أقصى العنق الذي إذا جاوزه صار إلى الهولة وإذا أخذ برجليه أخذه بيديه في اجتماعهما فهي الهملجة ثم التوقص ثم الخبب وفي الخبب التطريح فأما التوقص فان يقصر عن الخبب ويمرح في العنق ونقله قوائمه نقل الخبب غير أنه أقرب قدرا في الأرض وأما الخبب فإنه اسبط وأبسط من التوقص وهو تنقل ايامنه جميعا واياسره جميعا والتطريح في الخبب والجري بعد القدر في الارض ثم الملاقطه ثم المناقله وهي الثعلبيه وهي التقريب الادنى ثم التقريب الاعلى وهو الارخاء الاسفل ثم الإرخاء الأعلى والاحتفال ثم الإحقاف فأما الملاقطة فان يأخذ التقريب بقوائمه جميعا مختلفة يتبع بعضها بعضا وأما المناقلة وهي التعلبية وهي التقريب الأدنى فذلك حين تجتمع يداه ورجلاه والتقريب الأعلى وهو الإرخاء الأسفل فحين يجتمع ويحزئل لحمه للتحرك وأما, الإرخ... وأما الإرخاء الأعلى فإنه يخليه وشهوته من الحضر غير متعب له ولا مستزيد والاحتفال أن يرى صاحبه أن قد بلغ أقصى حضره وفيه بقية لم يختلط فإذا بلغ أقصى حضره فهو الإحصاف وذلك حين يخذرف وليس فيه فضل والخذرفة استدارة قوائمه كالخذروف وميعة الفرس حضره ونشاطه حتى يكون هو الذي ينزع قبل ان يكفه فارسه فإذا تراد فقد ذهبت ميعة وأول نقصان حضر الفرس التراد ثم الفتور ومن حضر الفرس النقز والزرف والملذ والتمعط والملخ والاجتناح والمراوحه والبشك والجربدة والنعثلة والملق ويقال هو سابح وساط ومنضرج ومتشغر وخنوف ومعاج وملهب ومنهب ومناهب فأما النقز فاجتماع القوائم جميعا ولا يبسط يديه ويكون حضره وثبا وأما الزرف فسنابكه إلى الأرض فهي أقرب منها في النقز ويداه أشد بساطا واجتماع يديه ورجليه فيهما واحد والملذ هو يشبه التمعط غير أنه أقرب قدرا وأشد اجتماعا والتمعط ان يمد ضبعيه حتى لا يجد مزيدا ويخلص رجليه حتى لا يجد مزيدا للحاق ثم يكون ذلك منه في غير اختلاط يملخ بيديه ويضرح برجليه في اجتماعهما وكذلك السابح والساطي الذي يبسط زراعيه في حضره وأما الملخو فمد الضبعين في الحضر والمجتنح الذي يكون ضبره في أحد شقيه يجتنح عليه ويعتمد لحضره والسابح الذي تراه في حضره طافيا فوق الأرض لا تكاد تبين رجع قوائمه وهو ساكن والمراوحه أن يراوح بين يديه يأخذ باليمين مرة وباليسار مرة والمدخر الذي يدخر حضره ولا يعطي ما عنده إلا بالسوت والبشك أن ترتفع حوافره من الأرض ويقرب قدره ولا تنبسط يداه والجربذة قرب القدر بتنكس الرأس وشدة الاختلاط وقد يكون الفرس مجربذا في قرب السنابك من الأرض وارتفاعها والمنعثل الذي إذا رفع قوائمه فكأنما ينزعها من وحل ويخفق برأسه والمتشغر الذي تطمح قوائمه جميعا متفرقة ويكون بعيد القدر ولا صبر له والملق الحضر الشديد والمنضرج الذي تكون بديهة حضره حين يحرك واقصى حضره واحدا في إفراط وسرعة والخنوف الذي يثني رأسه ويديه في شق إذا أحضر والمعاج الذي يعتمد على إحدى عضادتي العناقي مرة في الشق الأيمن ومرة في الشق الأيسر يمعج مرة كذا ومرة كذا والملهب الشديد الحضري السريع الرجعي والمناهب الذي يناهب الشدة والمناهبة المبادرة وكذلك المنهب ومن الخيل الحرون والضعون والخنوس والرواغ والحيوس والمشتق والجموح والطموح والمعتزم والشموس والشبوب والعاجز والغرب فأما الحرون فهو الذي يحتث فيقوم فلا يبرح والجموح الشديد الرأس الذي يعتز فارسه على رأسه ثم يتوجه حيث شاء والضغون الذي يتلكأ في حضره وهو أقل من الحيران والخنوس الذي يستتب في حضره ثم يرجع كأنما يرجع القهقر والحيوس الذي لا يستقيم في حضره يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال والمشتق الذي يدع طريقه ويعدل ثم يمضي على عدوله ولا يخنس ولا يحيص والرواغ الذي لا يستقيم في حضره يعدل مرة يمينا ومرة شمالا وهو جاد في حضره والطموح الذي يرفع رأسه ولا ينظر إلى موقعه من الأرض والمعتزم الذي يجمح أحيانا ويدعه أحيانا فإذا اعتز فارسه على رأسه قيل اعتزم والشموس الذي يمنع السرج ويضرب اذا دنيا منه والشبوب الذي يرفع يديه ويقوم على رجليه والعاجز الذي يعجز برجله كقماص الحمار والغرب المترامي الذي لا ينزع حتى يبعد بفارسه ومن نشاط الخيل المرح والهبص والزعل والاختيار فام فأما المرح فإنه لا يقع عليه اسم المرح إلا تحت فارس فيبغي ويختار تحته وأما الهبص فإنه قد يهبص وهو موثق وهو النقز والوثب والزعل هو الاستنان وهو أن يحضر وليس عليه فارس فإذا رفع ذنبه في استنانه وحضره تحت فارسه فهو كائر ومكتار ويقال نفذ الضبي ينفذ وأبذ يأبز، وأفر يأفر وكر يكر إذا نزى ويقال مرة يمزع ويقزع ويهزع ويمحص إذا عدا عدوا شديدا فإذا خف على الأرض واشتد عدوه قيل مرة يهفو ويذر ويطف فإذا تخلف عن القطيع قيل خذل وخدر والنفس أن يجمع قوائمه ويثب فإن وثب من شيء عال إلى أسفل فهو الطمور وقد طمر وق ويقال نزن نزيزا وفزف فزيزا إذا عدا باب أسماء الطير وغيره من الحيوان في صفة الفرس الهامة والنعامة أم الرأس يعني الدماغ والعصفور عظم تحت الناصية ويقال منبتها واليعسوب كل بياض يكون على قصبة الأنف والديك العظم الشاخص خلف أذنه وهو الخششاء والذباب نقطة سوداء في جوف الحدقة والصرد طائر يدعى الواق وهو من الفرس عرق في أسفل اللسان والفراش عظام الرقاق في الرأس والسمامة طائر يشبه السمان وجمعه سمام وهو من الفرس دائرة وسط العنق والناهض هو الفرخ وجمعه نواهض وهو من الفرس اللحم الذي على العضد من أعلاها والسقر الدائرة التي عند مؤخر اللبد وهما سقران والقطاف مقعد الرجس خلف الفارس والغراب رأس الورك والخرب الحبارة وجمعه خربان وهو من الفرس الشعر المختلف وسط الموقف والموقف عرض الجنبين والنسر الذي يكون في بطن الحافر كأنه نوات والزرق الشعرات البيض في اليد أو في الرجل والسحات الخفاش وهو من الفرس عرق في أصل اللسان والدجاجتان وهما فهدتاه وهو اللحم الناسئ في صدره يمينا وشمالا كالثديين من الإنسان والضبعان العضودان والصبيان مجتمع اللحيين من مقدمهما أسماء دوائر الفرس دائرة المحية ودائرة اللقمة ودائرة اللاهز ودائرة العمود ودائرة السمامة والبنيقين ودائرة القالع ودائرة الهقعة ودائرة الناحر ودائرة السقرين ودائرة الخرب ودائرة الناخس فأما دائرة المحيى فهي لاصقة بأسفل الناصية وأما دائرة اللطمة فهي الدائرة التي في وسط الجبهة فإن كانتا دائرتين فهما النطيح ودائرة اللهزي الدائرة التي تكون على اللهزمة ودائرة العبود التي تكون في موضع القلادة والسمامة الدائرة التي تكون في وسط العنق في عرضها ودائرة الناحر التي في الجيران إلى أسفل من ذلك والبنيقان الدائرتان اللتان في نحره والقالع الدائرة تكون تحت اللبد والهقعة الدائرة في عرض زوره وهي دائرة الحزام والسقران الدائرتان اللتان بين الحجبتين والقصريين والخرب الدائرة التي تحت السقرين والناخس الدائرة التي تكون على الجاعرتين والعرب تستحب دائرة العمود والسمامة والهقعة وتكره النطيح واللاهز والقالع والناخس باب سمات الإبل وغيرها اللحاظ سمة في مؤخر عين البعير مشتق من لحظ العين وهو النظر بمؤخرها والقرعة سمة خفيفة على وسط أنف البعير والشان والعلاب سمة في العنق بالعرض والعلاب سمة في طول العنق تكون شبرا أو أقل والفرتاخ سمة أيضا والسطاع في الطول والصدار في الصدر والذراع في الأذرع وقيد الفرس سمة تكون في العنق مثل قيد الفرس والعذرة سمة في موضع العذار ويقال لها العذر والدمع في مجرى الدمع والمفعات كالأفعى والمثفات كالأثافي والهنعة في منخفض العنق ومنها الصليب والخباط والشجار والمشيطنة والصيعرية سمة لأهل اليمن في أعناق الإناث خاصة ومنها الرعلة وهو أن يشق من الأذنين ثم يترك معلقا ومنها الزنمة وهو أن تبين تلك القطعة من الأذن والمقصات مثلها والقرمة أن تقطع جلدة من أنف البعير لا تبين ثم تجمع على أنفه ومثلها في الفخذ الجرفة ويقال للقرمة القرام وهو بعير مقروم وقد قرمته أقرمه قرما والفقر ان يحذ أنف البعير حتى يخلص إلى العظم أو قريب منه ثم يلوى, ثم يلوى عليه حبل يزلل به الصاب. ومنه قيل عملت به الفاقرة واليسرة وثم في الفخذين والجميع أيسار والتحجين سمة معوجة كالمحجن والمزنم والمزنم الذي تقطع أذنه وتترك له زنمة يفعل ذلك بالكرام منها والكشاح سمة في الكشحي عن الجنب وهو بعير مكشع ويقال ذريت الناقة والنعجة تذريه وهو أن يحذ صوفها ويترك فوق ظهرها منه شيء تعرف به ويقال عذقت العنز عذقا إذا جعلت لها علامة بسواد أو غيره وهي العذقة والنار السمة على كل حال قال ان نخن وهن أغفال عليها فقد ترك الصلاء بهن نارا باب الصناعات والأدوات والانيه والأوعية الإسكاف والأسكوف لغتان الصانع وربما خص به النجار قال وشعبة ميس براها اسكاف والناصح الخياط والنصاح الخيط والقين الحداد وكذلك الهالكي والهبرقي الصائغ ويقال الحداد والحماليج التي ينفخ فيها الصاغه واحدها حملاج والكور الذي يجعل فيه الحداد الحديد والكير الزق الذي ينفخ به والفيتق النجار ويقال الحداد والقصطاس الحداد والنهامي والنهام والنهام الحداد والنه والنهامي أيضا والنهامي والنهام النجار ويقال لموضع النجر المنهمة والماسخي القواس وكذلك المقنجر ويقال القمنجر وهو بالفارسية كمنكر والمدوس الخشبة التي يجلو بها الصيقل والجميع المداوس والمطرق العود الذي يطرق به الطراق الصوفة والمنسأة العصة التي تنسأ بها البهائم أي تساق والمذوب الذي تذاب فيه الفضه والذهب والمحلب الاناء الذي يحلب فيه اللبن وكذلك القعب والهجم الاناء الضخم يحلب فيه اللبن والمسرد والسراد لغتان الاشفا الذي تسرد به أخفاف الإبل أي تخصف ويقال له أيضا مخفف وخفاف والكلبة الطاقة من الليف تستعمل كما يستعمل الاشفا الذي في رأسه جحر يجعل السير فيه كذلك الكلبة يجعل السير والخيط فيها وهي مثنية فيدخل في موضع الخرز ويدخل الخارز يده في الاداوه ويمده يقال اكتلب اكتلابا اذا استعمل الكلب وجمعها كلب ويقال رملت الحصير ارمله رملا وارملته ارمالا اذا نسجه والرامله الناسجه والروامل النواسج ويقال للذي يخط به الحائك الثوب الصيصية والمخط ويقال للسفود المفأد وهو الذي يفأد به اللحم أي يشوى والفائد الذي يشوي اللحم وهو أيضا الصالي الذي يصليه أي يشويه وجمعه صلي وصلي والطاهي الطباخ وجمعه طهات وطهي ويقال له أيضا القدار ويقال للذي تشق به الأرض المر والسخين ويقال للذي تسحى به الأرض أي تكشر المسحات والملقاس والجميع الملاطس والملاطيس والملقاس أيضا المعول الذي تكثر به الحجارة والفقيس المطرقة العظيمة والميقعة المطرقة والجميع المواقع والمعابد المساحي الواحدة معبده والعثر نصابها ويقال للنصاب من هذا كله الفعال ومنه قيل للعامل فاعل وجمعه فعل والمكتل زبيل صغير والمحص الزبيل ويقال زنبيل لغتان والحفص زبيل من جلود والمشاة الزبيل الذي يخرج به التراب من البئر إذا كنست وهو شأو البئر ويقال له الجبجبة وهو من جلود ويقال للخشبتين اللتين تدخلان في عروتي هذا الزبيل المسمعان والمخلب والمقلد المنجل ويقال للزبيل المنجف والمسمل والمنقاف الذي تثقل به الثياب والعلات والسندان زبره الحداد والقرزوم خشبه الحذاء وكذلك الجبأة على مثال فعله والمطمر الخيط الذي يمد مع ساف البناء والمئثره حديده يؤثر بها خف البعير ليعرف اثره في الارض والميجمه والميجنه كزين القصار ويقال المقصرة الكذين المقصرة وهي الخشبة التي يدق بها الثياب انتهى التعليق والمنماص والمنتاخ المنقاش والميجنة أيضا المطهره والجميع المواجن والحذاء الفأس وجمعها حداء والحدثان الفأس أيضا والكرزن والكرزن لغتان فأس لها رأس واحد والجميع الكرازين والكرزين فأس ليس لها حد نحو المطرقة والكرتيم نحوها ويقال فأس ذات خلفين أي رأسين والصاقور فأس لها رأس واحد تكسر بها الحجارة والفنطليس حجر لأهل الشام يطرق به النحاس ويقال للمخلات لبيد والمتمنة المخلات وهي أيضا وعاء لزاد الراعي ويقال له الخربة والميضانة والمقنب وعاء للصائد يجعل فيه ما يصيد والخصفة والكرديدة والجلة والقوصره والقوسرة وعاء يجعل فيه التمر والوليجة الغرارة والجمع الولائج وكذلك الولية ويقال للجوالق الوليد والمبنات العيبة العيبة زبيل من أدم وما يجعل فيه الثياب انتهى. والسلف الجراب وجمعه سلوف والبالة أيضا الجراب واصله بالفارسية باله بتفخيم الباء بين الباء والفاء والنفيه سفرة مدورة تتخذ من خوص والقشوة وعاء من خوص كالربعة يجعل فيه الطيب والقطن والملمؤة الشبكة التي يصاد بها الطير والمنئة المدبغة والجربة المزرعة ويقال للسهر المدق الذي يدق به والميسم الذي يوثم به أي يدق ويكسر والمرضاح الذي يرضح به النوى أي يدق والمزانب المغارف واحدتها مذنبة ويقال لها القفشليل وهو بالفارسية قفشلان بين الجيم والشين ويقال لها المقدح والمجدح الذي يجدح به السويق ونحوه أي يخاض والجميع المجادح قال وما كنت مثل الهالك وعرسه بغل ود من مطرقة الطرف صامحه وقالت شراب بارد فشربناه ولم يدري ما خابت له بالمجادح ويقال للمكنسة التي يكنس يكس بها العطار فلافة العطر العسيل ويقال لمكنسة البيت المحوقة من حقت البيت أي كنسته. والمخمة من خممته والمكسحة من كسحته ويقال للصلاة التي يسحن بها أي يسحق المسحن ويقال لفهرها المسحن ويقال لها المداك وفهرها المدوك مأخوذ من الذوك وهو السحق والمشقاء ممدود المشط ويقال مشط بضم الميم وكسرها لغتان وقد شقأ شعره فرقه وأصل الشق الشق يقال منه شقت رأسه أي شققته والمشعل شيء من جلود ينبذ فيه له أربع قوائم وجمعه مشاعل والمسيعة التي يسيع بها أي يليط والمسلفة الحجر الذي تسلف به الأرض وذلك أي يمر عليها بعد أن تحرس حتى تستوي وفي الحديث أرض الجنة مسلوفة والمكوك وعاء طويل تشرب به الأعاجم والجميع المكاتيك والمصحات والطاس نحوه والكوب كوز لا أذن له وجمعه أكواب والصاع والصواع قدح ويقال مكيال والذهب مكيال معروف وجمعه أذهاب وكذلك المد والمدي مكيال والنياطل مكاييل الخمر واحدها ناطل وناطل والناجود الباطية والمجفد مكيال والفرق مكيال معروف والفالج والفلج مكيال ويقال للمائدة الفاثور والفاثوريه إذا كان عليها طعام فإن لم يكن فهي خوان وخوان وجمعه خون ويقال للطبق الذي يؤكل فيه القنع والقناع وللذي يهدى فيه المهدى والتبن أكبر الأقداح يروي العشرين والعسف القدح العظيم والقرو القدح والقر أيضا ميلغة الكلب والغمر القدح الصغير والعس أكبر منه والصحن أكبر منه والمصحات إناء والكتن القدح والرفد القدح ويقال بفتح الراء والقعب القدح وكذلك القعبل والقعبول والقمعل القدح الضخم بلغة هذيه المنقعة وجمعها مناقع قدر صغيرة من حجارة تكون للصبي يفرح فيها التمر واللبن يطعمه ويسقاه وأصغر القدور المسخنة وهي التي كانها ثور ثم المئكلة التي يستخف الحي أن يطبخ فيها العصيدة والكفت القدر الصغيرة والجماع الكبيرة والزؤازئه والزؤاذئة التي تضم الجزورة وأهل الطائف يسمون القدر الكيسان والوئية الواسعة قال وقدر كرأ للصحصحان وئية أنخت لها بعد الهدو الأثافية والعنة الديقذان الذي يكون تحت القدر والأثافي ثلاثة أحجار تجعل القدر عليها واحدتها أثية والجئاوة على مثال فعالة والجئاء على مثال فعال ما تجعل عليه القدر إذا أنزلت من خصفة أو جلد أو غير ذلك والجئال الخرقة التي تنزل بها القدر وأعظم القصاع الجثنة ثم القصعة تشبع العشرة ثم الصحفة تشبع الخمسة ونحوهم ثم المئكلة تشبع الرجلين والثلاثة ثم الصحيفة تشبع الرجل ويقال للجفنة العظيمة المملوءه المثعنجرة والمرتكحة والدسيعة مشتقة من قولهم دسعت الناقة بجرتها إذا أفاضتها باب الاكتساب العسم الكسب والتبكر والتبكل الاكتساب ويقال كدش لأهله وكتش وكدح وكدها وقرش وتقرش وجرح وتمشر وحرف وحرث ونتش أي كسب والجأب الكسب والرقاحة والعصف الاكتساب والهابل والهبال المكتسب المحتال من قولهم فلان يهتبل لأهله والحباشة والهباشة الكسب والجميع الحباشات والهباشات ويقال هبش لأهله وأبش وحبش وخرش ويقال ازدهفت العداوه العداوة أي اكتسبتها باب الكبر يقال زمخ بأنفه وشمخ إذا تكبر والزهو الكبر والعبية الكبر والعتريس الجبار الغضبان ورجل فيه عزهات وعنزهوة أي كبر ويقال فجس يفجس فجسا تكبر ويقال فخز وفخر بمعنى ويقال رجل قعاط متكبر كز والمخرنشم المتكبر في نفسه والمصم والمصن الرافع رأسه تكبرا مع غضب ويقال مشى فلان المطيطى والمطيطياء اذا تمطط واختال في مشيته كبرا ويقال جمخ وجفخ وبقى وتهكر اذا تكبر ويقال رجل فيه عرضية إذا ركبت رأسه من النخوة وفي رأسه خنزوانة وجبرية وجبروة وجبورة وجبروت أي كبر والمتغترف والمتغطرف والمتغطرس والغطريس الظالم المتكبر والجخيف أي يفخر الرجل بأكثر مما عنده والتخمط التكبر مع غضب والأشوس الرافع رأسه تكبرا. وجمعه شوس والطيخ الكبر والأبلخ المتكبر ورجل فيه عنجهية وعنجهانية أي كبر وعظمة والمخرنطم المتكبر ويقال في رأسه نعرة أي كبر والأبهة الكبر والتجمهر والتمهجر التكبر وان يفخر الرجل بمهاجره ويقال فيه جفاح وجخاف مقلوب من الجخيف وقد جفخ وجخف إذا تكبر باب الكذب البهت والبهيتة الكذب والعسر الكذب والصاقع الكذب ويقال صه صاقع أي اسكت يا كذاب والعضيهة الكذب والعاضه الكذاب واللموس الملتوي من الكذب والنميمة ويقال الخذوع ويقال العابد للناس بالشثيمة والوقيعة واللمص واللمز واللمس اغتياب الناس والمحاح والمزاع الكذب والنباد الكذاب وهو أيضا شديد الصوت ويقال ولع ولعا وولعانا كذبا والسداج والسراج الكذاب وقد سدج سدجا وسرج سرجا والهزج كثرة الكذب والهماذي الكذب واليرندج الكذب واليلمعي الكذاب والخصاف الكذاب ويقال شربت على الرجل وأشربت إذا كذب عليه والخذب والماس والبشك والمين والافك والأفيكة والسنج والفجور كله الكذب وقد بشك وبتشك ومان وأفك وخذب إذا كذب والخراص الكذاب والواشي والآشي الكذاب ويقال أنت أشيته علي واختلقته واخترقته واخترمته واخترعته اختلاقا واختراقا واختراعا إذا كذب ويقال اعتبط اعتباطا كذب والخلابس الكذب ويقال الحديث الرقيق وقد خلبس قلبه خلبسة إذا فتنه وذهب به والإزل الكذب والتغبيش الكذب والخفف الكذاب والخصاف الكذاب والدجال الكذاب ويقال سمهج الكلام سمهجة كذب فيه ويقال كذب سماق أي خالص والسهوق الكذب باب النميمة الدقرارة والعاضه النمام والمآبر النمائم واحدتها مئبرة والإنمال النميمة والاسم النملة والاشي والقطات والبلغن النمام والديبوب النمام فيعول من الدبيب ويقال هو الذي يجمع بين الرجال والنساء باب القيء والغصص يقال هاع الرجل يهوع وأتاع اتاعه وأعند اعنادا وأنسع إنساعا وانسع إنسعاعا إذا تبع بعضه بعضا ولم ينقطع ويقال خرط خرطا إذا غص بالطعام. باب العض والعرق الزر العض وكذلك العزم والضغم والمسحج والمكدح المعضض والمكدش المخدش والنضيح والنضح والرشح والاستحمام العرق وكذلك المسيح والنجد العرق والجهد وال والقرن دفعة من عرق والجميع القرون والقرون من الخيل الذي يعرق سريعا ويقال حنزت الفرس أحنذه حنزا إذا أجريته ليعرق فإن لم يعرق قيل كبا يكبوا يكبو باب الظلم الضمد الظلم والضيم والطاط الظالم والهمط الظلم والهمات الظالم والتغشمر الظلم وكذلك التغطمش والتغطرس والتهضم والمتهضم المظيم والمضطهد المظلوم والضهد والخسف الظلم ويقال وقعوا في أمي جندب يعلون الظلم ويقال راخ يريخ ريخا وماط في حكمه يميط ميطا جار وظلم ويقال وكف فلان يوكف وكفا أثمه والظالع والظنين المتهم والضالع الجائر ويقال حدل علي يحدل حدلا جارا وإنه لحدل غير عدل وعشى علي يعشى عشا ظلمني ويقال تهابط تهابطا أجمعوا بالعداوة والظلم ويقال هم عليه ألب واحد وصدع واحد وضلع واحد ووعل واحد يعني اجتماعهم عليه بالعداوة والظلم باب الهلاك والموت وأسماء القبر الجمجمة الهلاك والخناسير الهلاك والحور الهلكة والعاثور الهلاك والشاجب الهالك وقد شجب يشجب شجبا هلك والودء مثل الوباء مقصور مهموز هو الهلاك ويقال وقع في ورطة ووردة أي في هلك ويقال قلت قلة هلك ومنه قولهم امرأة مقلات لا يعيش لها ولد مثل الرقوب ويقال تغيب تغيبا ووتغا ووتغا هلكا أو تغته أي أهلكته والإعصاف الإهلاك والزوو الهلاك والمنية ويقال أدعصه الحر إدعاصا أهلكه وقتله ويقال هرأه البرد وأهرأه أي قتله والزهوف الهلكة وقد أزهفته إزهافاً أوقعته وأهلكته وأوهبته إيهاقاً مثله ويقال أوبقته إيباقاً وأوبطه إيباطاً أهلكته والتلل الهلاك ويقال أصابته خطوب تنبلت ما عنده تنبلاً أهلكته والقزام الموت ويقال رماه الله بالنيط وهو الموت ويقال للموت غتيم وكتيم والهميغ بالغين وبالعين أيضا الموت والنيط والرمد والجحاف والحمام الموت ويقال وقع في الناس كفت شديد أي موت والعزمزم الجراف هو الموت الذي لا يبقي شيئا ويقال للمنية أم قشعم وشعوب لأنها تشعبهم أي تفرقهم وأم اللهيم لأنها تلتهم كل شيء تبتلعه والمنون المنية ويقال إن منا مأخوذ من هذا للذبائح التي بها والعبول المنية ويقال عبلته عبول كقولهم غالته غول ويقال للرجل هدأ هدوءا إذا مات وكذلك هزأ وهروز هروزة وهيرز هيرزة وفوز تفويزا ونقز نقزا مات وكذلك أبز وهبز وقشم يقشم قشما مات وقحز قحوزا وحبص وعكا تعكية مات وفاز فودا وطن وطفس وطفس وفقس وتنبل إذا مات مأخوذ من النبيلة وهي الجيفة وفاضت نفسه وفاضت لغتان وحان أتى حين والحائن الهالك وجاد بنفسه وراق بنفسه وفاق وساق بمعنى وعصد عصودا ولعق إصبعه إذا مات والمرهن المسلم للموت والملحم واللحيم القتيل والواعد الميت ويقال الذي كاد يموت ويقال هو يجرض بنفسه أي كاد يقضي وأثلت جريضا ويقال ارتس الرجل ارتساسا إذا حمل من المعركة وبه رمق ويقال أقصته شعوب اقصاصا إذا أشرف عليها ثم نجا ويقال دابر الرجل فهو مدابر إذا مات ويقال قعم قعما إذا أصابه طاعون فمات من ساعته واقعمته الحية اقعاما إذا لدغته فمات من ساعته والمغربل المقتول المنتفخ ويقال بخان الرجل بخينانا إذا تمدد عند الموت وكذلك الناقة عند الحلب ويقال تعاد القوم تعاديا إذا مات بعضهم في إثر بعض وكذلك تقادع تقادعا ويقال اقعص الرامي الصيد اقعاصا وازعفه إزعافا واصماه إصماء إذا رماه فمات مكانه وأنماه إنماء إذا رماه فتحامل بالسهم وتوارى عنه ثم مات ويقال موت زؤام وزؤاف وزعاف وذعاف وجحاف أي كريه ويقال سحطه وزعطه سحطا وزعفا ذبحه والإقصاد القتل على كل حال فإن خلقه حتى يقتله قيل سأبه وسأته ويقال ذرعه تذريعا خلقه فإن أحرقه بالنار قال شيعته تشيعا فإن اقاد منه السلطان قال أقصه وامثله واصدره واباءه فإن قتله عشق النساء أو قتلته الجن قيل اقتتل اقتثالا ويقال للقبر الجدث والجدف والريم والرمس والجامور باب أسماء السم يقال له القشب وجمعه أقشاب وكذلك الجوزل والثمال والزيفان والزيفان لغتان والجرسم السم والمثمل السم المنقع باب الأمر العجب العظيم الإد والمؤيد والأدب والبطيط والبدي والهتر والهكر والزول والشز كله العجب والحولة العجب ويقال لا غرو اي لا عجبة والبجري العجب والجميع البجاري وحنان مثل قطام أي عجب ويقال لا فنك من كذا اي لا عجبة ويقال ويب لهذا الأمر أي عجبا له وإذا تعجبت من شيء قلت من حاله وحذنبل كلمة تقال عند التعجب وبابية العجب والثري الأمر العظيم ويقال وقع في قمقام من الأمر أي في أمر عظيم والإمر الأمر العظيم ويقال المنكر باب الباطل والضلال يقال أعطيته الدهد يعنون الباطل وكذلك الدهدران والبوق وكذلك التره والجميع التراره والترهات والبسابس والصحاصح والتهاته والهواهي والخزعبيلة كله الباطل والسمها بالياء الباطل وفلان أبو بنات عبر يعنون الباطل والعنز الباطل ويقال سلك طريق العنصلين يعنون الباطل ويقال وقعوا في مرامر يعنون الباطل ويقال ما عمله إلا حور في محاره يعنون الباطل والتعكذ والتعته الذهاب في الباطل وكذلك التمته ويقال تهاثر القوم تهاثرا إذا ادعى كل واحد منهم على صاحبه باطلا ويقال حبص الحق بطلة وأحبضته إحباظا أبطلته والغواية الضلال ويقال أنت في الضلال ابن السبهلل يعنون الباطل ويقال هو الضلال ابن فهلل وتهلل كله الباطل ويقال وقع في وادي تضلل ووادي تخيب ووادي تهلك كله الباطل لا ينصرف باب أسماء الدواهي يقال للداهية الآبدة وجمعها أوابد وكذلك الحبل والقنطر والخيتعور والضئبل والنئطل والسلتم والعنقفير والغلفقيق والخمفقيق والدهرس والجميع الدهارس والدراهس أيضا مقلوب والدهيم والطلاطلة والبائقة والبائجة والجميع البوائق والبوائج والفلقه والفلق والفيلق والفليق والفليقة ويقال جاء بعلق فلق وقد أعلقت وأفلقت إذا جاء بالداهيه وكذلك البجارم والخويخية والفاضه وجمعها فواض ويقال وقع في أغوية وفي وامئة وفي تغلسة وهي الدواهي ويقال جئت بأمور دبس ويقال ربس بالراء يعنون الدواهي ويقال لها أيضا الصيلم والنآدى وأم اللهيم وأم خشاف وأم حبوكر وأم حبوكرا وأم الدهيم وأم الربيق وأم معيب والدهيم والخنشفير والدلو والزفير ودارة والذربيا والفاقرة والصالة ويقال دبلتهم الدبيلة وهي الداهية والأربا على مثال فوعل والمصمئلة والدغاول والغوائل الدواهي ومنه قولهم غالت غول يعنون الداهية والأزمع الداهية والجميع الأزامع ويقال بقعتهم الباقعة وهي الداهية والخناثير والخناثير الدواهي والداليل الدواهي واحدها دؤلول والدولات الدواهي ويقال جاء بالدوله والدولة يعنون الداهية والدردبيس والدرخمين والدقارير الدواهي الواحدة ذقرارة وذقرورة والرقم والصلعاء والعتريس والطمال الدواهي وزات العراق الداهية وذات العراق هي الدلو التي يستقى بها وإنما قيل للداهية ذات العراق لأن الدلو من أسمائها والعناق والعنقاء والقرطيط والقوباء والنقرس وليستعور كله الداهية ويقال أخقوتهم خاويه أي داهية باب النفي يقال ما بالدار عريب وما بها دبيج ودوري وطوري وطوي أي ما بها أحد يطوي وطوئي وطؤوي ووابر ووابن ونافخ ضرمة وصافر وديار وكتيع وأرم وأريم وشفر وتامور ويقال ذلك ايضا في الركية ما بها تأمور يعني الماء وما بها عائن وعين وما بها دعوي من الدعاء ودبي من الدبيب وما ادري اي الطبن هو واي الطبل هو واي ترخما وهو بضم التاء والخاء وترخما بفتح التاء وضم الخاء وترخما بضم التاء وفتح الخاء واي الطهم هو واي الطمش هو واي الدهداه هو واي الاورم هو واي النخط هو واي البرنساء هو اي أي الناس هو ويقال مالي في ذلك بد ومالي عنه بد ووعي ووعل وعندد ومعلندد وحنتأل ومحتد وملتد ومالي عنه حم ولا رم أي مالي منه بد ويقال ما في رحله حذافة وحذاقة يعني من الطعام وما ذقت علوسا ولا ألوسا ولا علاسا أي ما يؤكل وما ذقت اكالا ولا لماظا ولا عذوفا ولا عذافا ولا عذوفا ولا عذافا ولا لماجا ولا لماقا ولا شماجا ولا مذاقا ولا زواقا يصلح ذلك كله في الطعام والشراب ويقال ما عنده اكال ولا عظاظ ولا مضاض ولا قظام ولا لماظ اي ما يؤكل وما يعض عليه وما يمضغ وما يقضم وما يلمض وما ذقت عنده اوجس يعني الطعام وما ذقت غماضا ولا حساسا ولا حساسا يعني النوم وما لي به يدان اي قوه وما عليه فراظ وما عليه البسيس وجدة أي ما عليه ثوب وما عليه طحربة يعني من اللباس وما عليه طحربة وطحربة يعني من الحلي وكذلك ما عليه هلبسيسة ولا خربصيصة ولا حربصيصه مثله وما عليه فراض وما عليه خضاض مثله ويقال ما له سعنة ولا معنة ولا سبد ولا لبد أي ليس له شيء وما عنده قذعملة ولا قرطعبة أي ليس له شيء وما به طرق يعني السمن وما له هلع ولا هلعة أي ما له جدي ولا عناق وما له شامة ولا زهراء أي ليس له ناقة ولا بيضاء ويقال ما به وزية مثل حزة وما به ضبضاغ أي شيء من الوجع ويقال ما رميته بكثاب أي بسهم صغير وما دونه وجاج ووجاج وإجاج ثلاث لغات أي ستر، وما نبس بكلمة أي ما نفقه وما عليه مزعة لحم وهو شيء يسير وما نتشت منه شيئا أي ما اخذت وجاء في جيش ما يكت أي ما يعلم عددهم ولا يحسب وما بينهم دناوة أي قرابة وما له هارب ولا قارب فالهارب الشارد والقارب الذي يقرب منه ويقال للذي يقرب من الماء مقدار ليلة ويقال لتلك الليلة ليلة القرم ويقال ما له هانة إذا قطع خيره ويقال ما به وشية أي خدش وجرح ويقال ما به حزيه وما به وزية مثله ويقال ما أغنى عني وطحة أي ما أغنى عني شيئا ويقال للمرأة ولكل حامل ما حملت نعرة قط ونعرة أي ملقوحا وما في النحل هزبليله اي ما فيه شيء ويقال ما لك به بدد وبده اي ما لك به طاقه وما ادري اين سقع وبقع وسكع وما اصبت به قطميرا ولا نقيرا ولا فتيلا يعني الشيء القليل الحقير فالقطمير القشره التي بين نواه التمره وبين لحمها والنقير النقرة التي في وسط النواة والفتيل الذي في شقها وما له حم ولا سم ولا حم ولا سم غيرك وما له هم غيرك بمعنى وما يعرف هرا من بر فالهر السنورة والبر الفقرة وقالوا ما يعرف من يبره ممن يهر عليه وقالوا ممن يهره ان يكره وما يدري أي صرفيه أطول يعني أبوي وما فيه مضرب وما فيه مطعن وما يقال له هيد ولا هاد أي ما يحرك وما عليه معول أي إدلال وما تمضرت الإبل شيئا أي ما ذاقت وما جترشت منه شيئا أي ما أصبت وكذلك ما اختششت وما اكتدشت وما أصبت منه حبربرا ولا تبربرا أي ما أصبت منه شيئا وما سمعت منه كتمه ولا زجمة أي كلمة وما عليه طحطحة أي خرقة وما في السماء طحرورة وتخرورة وطحرة وطخرة وطحر وطخر والجميع الطحارير والطخارير وهي قطع سحاب مستديرة الرقاق ويقال ما في النحي عبقة وعمقة وحبقة أي لطخ ووضع ويقال ما بقيت لهم عبقة خفيفة الباء أي بقية من أموالهم ويقال ما في النحي عبكة وما أغنى عني عبكة وما ذقت عبكة ولا لبكة فالعبكة قطعة من شيء أو كسرة واللبكة لقمة من سريد أو نحوه ويقال ما بالأرض علوج وما بها معلج أي مرتع ويقال ما ذقت عبقة أي أكلة ويقال ما أغنى عني فتلة وفتله أي ما أغنى عني شيئا ويقال ما برد في يدي منه شيء أي ما ثبت وما فص في يدي منه شيء أي ما حصل وما عليه قزاع وهو اللبوس من الثياب ويقال ما بينهم قرامة أي شيء من الشر ويقال قرابه لغتان ويقال ما له مجلود أي جلد وقوة وما له مجلوز بالزاي وهرماز أي رأي محكم ويقال ما مزنت شيئا أي ما أخذت وما به نطيش أي حراق وقوة ويقال ما ربت رباه أي ما شعرت به ولا اردته وكذلك ما شأنت شأنه ولا مأنت ما معنى باب البقايا يقال بقيت له عندي ذبابه من دين وتلاوة وتلية وروية وهي البقية منه ويقال للبقية من السريد تبقى في الجفنة الركحة ويقال أسيت له من اللحم خاصة أسيا بقيته له ويقال لبقية لحم الناقة وشحمها الاسن والعسن والأسن والعسن والجميع آسان واعسان ويقال لبقية الليل الغبش وجمعه أغباش ويقال بالسين أيضا والعصم بقية كل شيء وأثره من ورث أو زعفران ويقال لما يبقى في أسفل الإناء من السمن القلد والقشدة والكدادة ويقال لما يبقى على المائدة من طعام أو إدام بعد الفراغ من الأكل الثرتم ويقال للبقية من الماء تبقى في السقاء ونحوه الضحل والضحضاح والسميلة والصبة والصبابة والثملة والنزفة والصلصلة وجمعها صلاصل والزفاف والرفض والشول والجزعة والنطفة والخبطة والضهل ويقال لبقية النفس الحشاشة والزماء والقتال والنسيس والشراشر ويقال لما يبقى في الحوض من الماء الكدر المسيطه والمطيطة والحضج ويقال لبقية اللحم العرزال والجميع العرازيل ولما فضل على الخوان الحتامة ولما يبقى في أسفل القدر من المرق إذا ردها المستعير العقبة ويقال للبقية من كل شيء السؤر باب أسماء الأثر الجلبة والحبار والحبر والدعس كله الأثر وكذلك البلد وجمعه ابلاد والندب وجمعه انداب وندوب والعازر الأثر والعلوب الآثار واحدها علب والعيسر الأثر ويقال هو أخفى من الأثر وكذلك الكدوح واحدها كدح والحرش وجمعه حراش وعصم كل شيء من ورث أو زعفران أو حناء أو قطران أثره ويقال من أين من سمك أي أثرك باب الحقد والغضب يقال في قلبه عليك دعث وزحل وغمر وغل ووغم ووغر ووحر وأبد ووبد وعبد وأضم وأطم وحمشة وحشمة وسخيمة ودمنة وجمرة وحسكة وحسيكة وحسيفة وكتيفة وحفظة وحفيظة وضغن وضغينة وضب وحقد وزخ وزخة ونقر أي غضب وعذاوة والنقر الغضبان ويقال من هذا كله فعل فعلا وكذلك الإبة والحمية والإحنة والمئرة والزحل والحس والضمد ويقال غضب مطر أي شديد ويقال هو مصن غضبا أي ممتلئ والأصل مصر بالراء أبدلت نونا ويقال أحمسني وأحمشني وحمشني وأزراني وأحفظني وأرأبني أي أغضبني ويقال وغر صدره يوغر ودوي يدوى وضغن ضغنا وجمع المئره مئر وجمع الدمنة دمن ولا تكون العذاوة دمنه حتى تمر عليها الدهور ويقال دمنت عليه دمنا وماءرته مماءرة وشاحنته مشاحنة وآحنته مؤاحنة ويقال غضبت لفلان إذا كان حيا وغضبت به إذا كان ميتا ويقال حرب حربا غضب وحربته تحريبا أغضبته والتزغم غضب مع كلام والتزبع مثله والتغذمر التغضب والتزند التغضب والتحرق مأخوذ من الزناد ويقال برطم الرجل برطمة غضبة وازمأكز مئكاكا, مئكاكا غضبة وازمهرف هو مزمهر وازبأرف هو مزبئر غضبة ويقال أشكعني إشكعا أغضبني ويقال ذئر الرجل ذأرا غضبة وأذرته إذ أرن وَالزَّمَكَةُ والزمكة من الرجال السريع الغضب فَهُوَ با فهو محضم وَيُقَالُ تَقَطَّرَ غضبا ويقال تقطر وتقتر وتشذر وتشذر إذا تهيأ للقتال وتحرف وتشزن تشدد ويقال احرم فشش واحرم با وجثا ألا إذا تهيأ للغضب والشر ويقال زمهرت عيناه زمهرة اشتدت حمرتها وغضبه ويقال عنشت الرجل عنشا وحنشته حنشا اغضبته والمحضأ اب بي السريع الغضب وقد احض اب بابا واحضم بابا غضبا والمغالص الذي يغضب الناس ويقال نبذ الرجل نبذا غضبا ونفط نفطا ونفت نفتا ونفتانا غضبا وهو رجل نفوت وفلان يتهدم على فلان في الغضب باب التحريش والتهيج المؤرث والمؤرج والمؤلب كله واحد ويقال الرست النار وحششتها وأحمشتها وأثقبتها أوقدتها باب ما يلقى الإنسان من صاحبه من الشر يقال لقيت منه الأزابية واحدها أزبي والبجارية واحدها بجري ولقيت منه ذات العراقي والأمرين والأقورين والأقوريات والبرحين والبرحين والبرحاء والبرحة والتباريحة يراد بذلك الشر ويقال لصاحب الشر إنه لذ عقابيل وعواقيل واحدها عقبول وعاقول يعنون بذلك الشر ويقال لأبعثن عليه علعولا أي شرا ويقال إنه لعلب شر إذا كان قويا عليه والغيزرة الشر باب الاستعداد للشيء يقال إبرنزعت للأمر برنزاعا واستنتلت منه استنتالا وبرنتيت له برنتاءا استعددت له ويقال تأتيت للأمر تأتيا وأببت له أب ابا تهيأت له باب التذليل يقال خيسته تخييسا وأبسته تأبيسا وأيسته تأييسا وديسته تدييسا وديخته تدييخا وعبته تعبيدا ذللته ومنه اشتق اسم العبد وكوحته تكويحا والكنوع أدلو من الزلة والجخدخة أسوأ الزل ويقال درمص الرجل درمصة ودربخ دربخة استخزا وزل باب الرديء والدني من كل شيء يقال رجل درعم ودعرم رديء لا خير فيه والزمع والرثة والأوشاظ والداصة والزعانف والخوذان والخمان والهمان والخشارة سفلة الناس والخشو والحسافة رديء التمر والحسفل والجميع الحسافل والحسكل والجميع الحساكل كله الرذال من كل شيء والنقات ما ينقى من الطعام ويرمى به وكذلك القصل والزؤان والشيلم والمريراء والرغيداء والغفا كل هذا ما يخرج منه فيرمى به وكذلك الكعابر واحدتها كعبره والخرسي رديء متاع البيت والخسيل الرزال من كل شيء والجميع الخسائل ورجل مخسل مرذول ويقال ثوب خنيف رديء وهو من الكتان خاصة والخناسر الشيء الخسيس من متاع القوم يبقى في الدار إذا تحملوا ويقال مخ رير رديء ودرهم زائف وزيف رديء وكذلك القسي والبهرج والنبهرج لغية قليلة وسقط المتاع دنيه والسقط الفضيحة وسفساف الأخلاق دنيها والشحيز والشخيص الرديء وصارية المال من الإبل والغنم رديء وكذلك الشرط والجميع الأشراط وكذلك الشوى تلاهما رديء المال وصغاره والضاجع من الدواب الذي لا خير فيه والقثرد الرديء من متاع البيت ويقال شاة قزمة وقمزة رديئة صغيرة والقشامة ما يبقى على المائدة مما لا خير فيه والنقز والنقذ رذال رذال المال وقد انقذ لماله إذا أعطاه رزالة والونش الرذيء من الكلام باب الاختيار للشيء يقال اختار الشيء واعتامه واعتماه وامتخره وعيمه كل شيء ومخرته خياره ويقال انتصى اختاره ونصيه كل شيء خياره ويقال انتظلت نظلة وجتلت منه منهم جولا وقترعت اي اخترت وبه سمي الفحل القريع وقتفيت اخترت والاسم القفوة وعينة المال خياره والاستراء والاختيار افتعال من السرو وقمعة الابل وقميعة خيارها ونضوره المال خياره باب الخالص من كل شيء السماق والحمبريت الخالص ويقال دم بحراني خالص والصراح والصريح والقح, والقح والقحاح الخالص ويقال أحبك حبا صردا أي خالصا والصمادح والبحث الخالص وماء قراح خالص والطازج الخالص وأصطه بالفارسية تازه. بين التاء والطاء والعاتك الخالص من الألوان ويقال دم عبيط خالص والكح والكح الخالص مثل القح بدلة القاف كافا ولب كل شيء خياره ولبابه خالص، ويقال هو مصاص قوم أي أخلصهم نسبا باب الخداع والنقصان يقال والسته موالثة خادعته ويقال لاته يلوته لوتا ويليته ليتا وألاته إلاثة وولته ولتا نقصه والخسف والعول النقصان والتخول والتخوف والتخويع التنقص والكشم النقصان في الخلقة والذكر أكشم والأنثى كشماء وقد يكون الكشم في الحسب ويقال تمريته تمريا تنقصته وخوشته تخويشا نقصته ورجل زراق خداع وعطيه ضيزى وبوزى ناقصه وقد ضازني يضيزني ضيزا ويضوزني ضوزا وضازني بالهمز ضازا نقصني والغضاضة النقص يقال والله لا أغضك منه درهما أي لا أنقصك وغضغط الماء نقصته وتغضغط هو نقص وهبط ثمن السلعة نقص وهبطته أنا وأهبطته نقصته باب الزنب والجناية والعيب والخيانة الألس الخيانة والإغلال الخيانة ويقال للمذن بخطئ يخطأ خطأا ويقال أخذني بأطير غيري وكذلك الجرم والجريمة والجرمة والبعو كله الذنب والخيانة ويقال أجلت الشيء آجله أجلا جنيته ويقال جلبته والدخل والدخن الريبة والدغل والإعوار الريبة ويقال جذبه جذبا عابه والوين العيب ويقال قرمه وقزمه إذا عابه والوقش العيب ويقال قصبه قصبا عابه والوبد العيب ويقال وزاته وذأ عبته والوكف العيب والأسدة العيوب واحدها سد على غير قياس كان ينبغي أن يقال سد أو سدود والشنار العيب ويقال أدركته خناسير كانت في أبيه أي غدر وخيانة والخنعه الغدرة والفجرة ويقال في حسبه قرامة وقضوأة وقبأة لغتان أي عيب ولا تجوز شهادة ذي قفيه يعني العيب الخديعة والوصن العيب والمعارزة المعاندة والمجانبة والمحال الكيد والجدال. ويقال أسقيته اسقاء عبته وسلبته سلبا عبته والمثالب المعائب واحدتها مثلب ويقال أحضنت بالرجل إحضانا وألهدت به إلهاذا وأزريت به ازراء وأغمزت فيه اغمازا وأرزغت فيه إرزاغا وأغمصت فيه إغماثا كله إذا عبته وحقرته باب اسماء عيال الرجل البوش والبوش العيال وحلال الرجل أهله وحشمه والحزانة العيال الذين يتحزن بأمرهم والحوبة العيال والقرابة والرحم والكرش العيال والحشم الذين يحشم لهم أن يغضب والبقرة العيال ويقال جمع الله شملك أي أهلك ويقال عليه ضبنة أي جماعة من عيال